فضيلة الشيخ عطية صقر تزوج مسلم من مسيحية وله منها أولاد هل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها زكاة الفطر تجب على الرجل عن نفسه وعن من تلزمه نفقتهم ومنهم الزوجة والزوجة غير المسلمة وإن وجبت على الزوج نفقة الزوجية لها باتفاق العلماء فإن إخراج زكات الفطر عنها فيه خلاف فالجمهور من الأئمة وهم مالك والشافعي وأحمد يرون عدم وجوب إخراجها عنها لأنها لم تجب عليها أصلا لعدم إسلامها بناء على الرأي القائل بأن الكافر غير مكلف بفروع شريعة وللحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد وذكر وأنثى وصغير وكبير من المسلمين ولأن من حكم زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث كما رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عباس والكافر لم يصم فلا معنى لتطهير زكاة له والقيد المذكور في الحديث وهو من المسلمين يحتمل أن يقصد به المؤدى عنه وليس المؤدي فلا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن عبده غير المسلم مع وجوب نفقته عليه وكذلك عن زوجته غير المسلمة ويرى أبو حنيفة وأصحاب الرأي إخراج الزكاة عن لبن الصغير إذا ارتد مع مراعاة أن الردة تكون من المكلف البالغ كما يخرجها عن عبده الذمي أي غير المسلم بناء على وجوب إنفاق الوالد على ولده الصغير وإنفاق السيد على عبده ورووا في ذلك حديثا يقول أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير يهودي أو نصرالي أو مجوسي نصف صاع من بر ورد عليهم الجمهور برفض هذا الحديث حيث لم يذكره أصحاب الدواوين وجامع السنن وقد يقال إن زكاة الفطر إن لم تكن طهره للصائم من اللغو والرفض والكافر لم يصم فهي طعمه للمساكين كما نص عليه حديث أبي داود فتخرج عما لم يصم كأصحاب الأعذار ومنه الكفار كالزوجة والعبد لكن يرد عليه بأن المسلم إذا لم يصم ولو بغير عذر هو مكلف بأمرين الصيام والزكاة فإذا قصر في أحدهما تولب بالآخر فالخلاصة أن الزكاة عن الزوجة غير المسلمة غير واجبة على رأي الجمهور وواجبة عند أبي حنيفة وأصحابه ولكل أن يختار ما يشاء من الرأيين والله أعلم